117. وهو عليم بذات الصدور 118. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 انظرونا نقتل باسم نوركم حين ارجع وراءكم فتلتمسون نورا فضرب بينهم بسور له باب باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لم نكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ارتبتم وتربصتم ارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 المصدقين والمصدقات وانقر الله قرب حسن يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم المصدقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم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 وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً لِاِرْتِدَاعِهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْبِطْرَ أَرِضْوَانَ لِلَّهِ فَمَا وَعَدُوهَا حَقٌّ عَيْنَتُهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ